غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون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 وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبر وتوفنا مسلمين. الله.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الملأ من قوم فذعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك نرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون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 ايل المغضوب عليهم ول الضالين امين ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون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 اتخذوه وكانوا ظالمين ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا طالبا ما خلفتموني من بعدي قال بيس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وَأَلْقَلَ الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إلَيْهِ قَالَ بِنَأُمَ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضَعْفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَأَلْقَلَ الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إلَيْهِ قَالَ بَنَأُمْ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضَعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ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 ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا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 واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدنون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إذ استسقاه قومه أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ وَضَرَبْنَا بِهِ الْخُرُصَانَ ۖ وَسَاقَيْنَا بِهِ يُونُسَ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 وائر المغضوب عليهم ولا الضالين امين واذا قيل لهم اسكنوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة الباب سجدا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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 فخلف من بعدهم خلف ورث كتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفر لنا.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل عليهم, آي... واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 ولله الأسماء الحسنى بِهَا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه مَا ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون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 فَرَمَا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 خُذ العفو وأمر بالعُرف وأعرض عن الجاهلين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 في الغي ثم لا يقصرون الله الله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 وإذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَصْلِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَذْكُرْ وَبْكَ فِي نَفْسِكَ تَظْرُعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَادَ رَبُّكَ لا لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون الله الله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 وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون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 آمين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاء الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم وأن ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدباء وَمَن يشاقق الله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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح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 يَقُومُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 فَإِنِّي أَتَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنَّ الَّذِينَ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ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 من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى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 من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أهل الثناء والمجدة أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد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 تنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الورث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادنا ولا تجعل المصيبةنا في ديننا ولا تجعل المصيبةنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا.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 نات المساكين ونبتئل اليك بتهال المدني بالذليل اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلام. أن تعتق قابنا من النار اللهم اعتق قابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شأب الرحمات اللهم افسح له في قبره مد بصره اللهم واجمعنا به في دار كرامتك ومن كان منهما حيا فأطل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 اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له برحمتك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 إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ